الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورباه ورحمة ما زلنا نتحدث عن الترهيب من النيران والجدال والخاصم والمحاجة وغير ذلك وما ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن سيدنا أبي سعيد المحدث رضي الله عنه قال. كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله. طيب نحن كلنا نعلم ان باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني متن في المسجد وبيته الباب توجّن نحو المسجد. فكانوا جالسين ويتحدثون. كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية. ينزع يخاصم يعني كل واحد يجيب ايه آية وبيجيب دليل وبيجيب كذا. فكل واحد عم يحكي معنا فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفقأ في وجهه حب رمان يعني شو إذا واحد محمر وغطبان وإذا هيك حبات رمان للعرق على وجهه صلى الله عليه وسلم يعني آثار الانزعاج والانفعال كما يفقأ في وجهه حب رمان فقال يا بأولا بهذا بعثتم أم بهذا قمعتم يعني الدين الإسلامي الله رسله مشان تخاصمون مشان كل واحد يقعد يجيب الدعاء ويجيب من عنده أشياء ويفسد وكذا بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم غياب بعض عفوكم المخاصمات والمجادلات وهذه دوور خلال المراء وغيره وتعاونوا على البر والتقوى وتركوا هذه الأشياء وفي الحديث أيضا عن سيدنا أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدال يعني ما في شيء يأتي عن ضلال إلا أن يكون هناك مجادل ومخاصم ونفسيات تدخل ثم قال صلى الله عليه وسلم ما ضربوه حتى لما أجيب الأدلة مشان الجدال فقط بالمخاصمة طيب متى يجوز أن أخاصل إنسان في قضية لم مختلفين فيها يجوز أن اخاصمه في قضية بشرط واحد إذا كانت النهاية الوصول الى الحق أنت في عندك أمر وراء وقال لك ناقش فيه لك يا أخي اللي بده يسبت معه الحق من نتبعه سواء أنا, سواء أنا أنت فمين معه الحق من نتبعه أما لا أنا أبدأ أن تصير ودقي ما راح أصدر أغضا في حياتنا نحن نبقى اثنين فإذا رغيت بالمسؤول إلى الحق فاحتكمنا إلى رجل آخر فاحتكمنا إلى رجل ذلك فما في من عند ذلك من الخصام الذي لا يعد خصاما، إنما إبداع وعي عند ذلك لأنه أنت بدك الحق وأنا بدي الحق فنريد أن نصر إليه لكن أنت بدك القصر وأنا بدي أن تصر هذا اسم الجداد وهذا اسم الخصام في الحديث أيضاً عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم يعني كثير الخصومة والمناقشات غيرهم جئت ابي السلاح على الأشياء. يا اخي احولي غير شغل الله عليه واحق لك جزء من القران وحتعود فقاه لك في حكم فقهي بدل هالخصامات والنقاشات والاسئله اللي ما لها طعمه والكلام اللي ما هو محله ابدا هذا خصام الا ند الخصام وسمعنا بالايه القرانيه بالصلاه الا ند الخصام شغله هي يعني انما ذكرها الله عز وجل بالويلات في الحديث ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بك من ألا تزال مخاصما؟ يكفيك إثم إنه أنت اختصاصك الخصام، واختصاصك دائما مع الناس مناهعا. وفي الحديث أيضا عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. شغل ما بتعرفه، بتروح بتتفسر، وتجيب من عندك، وتجادل حتى ما تخسر حتى تنتصر هذا كفر، لأنك أنت عم تفسر القرآن على هواك. اخيرا نختم بحديث جاء عن سيدنا عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى عليه السلام قال انما الامور ثلاثه امر تبين لك رشده فاتبعه وامر تبين لك غيه فاجتنبه وامر اختلف فيه فرده الى عالم خلاص انتهت الخلافات كلها الامر فيه خير اتبعه والامر فيه اجتناب ابتعد عنه والامر المختلف فيه واحسان عليه ولا تخاصم ولا تجادل نسال الله ان يرزقنا القبول وصلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى اله وصحبه